وَإِنْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَوْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وعلموا ما لا تعلمون خلا ان بيوني اخلا ان أنت العليم الحكيم قال قال ألم أقل لكم إني أعلم ضيب السماوات أسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا نتوكلا من أرضه وكل من أرضه من حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة فتقول وَقُلْ لَهُمَا الْشَيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ فتلقى آده من ربي كلمات فتاب إنه